حق تبخدمت كاو تال استقامت كاو لا اخفر محمد استاسا بيعت كاو لا اخفر محمد استاسا بيعت كاو حق تبخدمت كاو تال استقامت كاو لا اخفر محمد استاسا بيعت كاو لا اخفر محمد استاسا بيعت كاو Aid waktu imamat zaman mung rahbari, ush mutaqaidi, ush mutarumari, ush mutaqaidi, ush mutarumari, mung hamu لا اخطر ما قد استسرا زيعتكم لا اخطر ما قد استسرا زيعتكم هقتبى خدمتكم وتل استقامتكم La Akhtar Mahmada As-tah-sa-ra-zai'at kaw Garam Musa Talit-tal-da-da-da-jihad sangar Hamda Tanpa Bino Da Da Isti-shad sangar Padha Baza Munga Vee Mugdi Ita'at kaw لا اخر محمد اشراس بياتكم لا اخر محمد استصر صر بيعتك لا اخطر محمدا استصر صر بيعتك لا اخطر محمدا استصر صر بيعتك عزمهم متين ديمهم كوي ايمان لهم شكر ذو الجلاله منغامران يرون شكر ذو نمر قهر و دخمان تا اخبلو كي لا اخثر محما تا است سن لا اخثر اخما تا است سن حق تبخدمت قوت الاستقامت كاو لا اخفر محمادا استاس ربي عطاو لا اخفر محمادا استاس ربي عطاو دادا نڭيا لو خورا دادا شاهد فالولس تند سرق بايا ساتي استقلال ولس تند سرق بايا سكترنا على ريال فشهادهك ملا أخدر محمد استصر بيعتك ملا أخدر محمد استصر بيعتك في أكتب خدمتك Nahtali —شكافتك ملا أخدر محمد استصر بيعتك ملا أخدر محمد استصر بيعتك تلب موتهد أسود عز إتهاد ملاد نكم بغا Nakum bagaikan muda dah diingat milat, Inauda syihid sara kalau khianat kau, Mula akhir mahlak dah asta sara ziyat kau, Mula akhir mahlak dah asta sara ziyat kau, Aktabah khidmat kau, teristiqah mat La akhtar mahamad, astah sarah zai'at kau La akhtar mahamad, astah sarah zai'at kau Sipin bayra gharapan gharu, damu talmu, damu amin Hakim sipin quran gharu, daday da lhizam umid Hakim sipin quran gharu, daday da lhizam umid Mark da shahadat juan pada ghayrat لا اخفى مهما أداستعصر سر بياتك لا اخفى مهما أداستعصر سر بياتك حق تبخدمتك وتال استقامتك لا اخفى مهما أداستعصر سر بياتك لا اخفى مهما قصدت سر بياتك لا اخفى مهما